بوك تو ألتمش ستون ستون بانكدا في البنك في البنك بير حساب أشترمك استيورم أريد أن أفتح حسابا أريد أن أفتح حسابا. اشتبس هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. و اشته وهذا عنواني. وهذا عنواني. ما يطرمك أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. أصابم أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. أسب أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد ان أسلم كشوف حسابي. Seyahat çeki bozdurmak istiyorum. Uridu an asrifa şeyken siyahiyen. Urid an asrifa siyahiyen. Masrafları ne kadar? Kam qiymet urusum? Kam qiymet urusum? Nereyi imzalamam gerekiyor? Aynayenbeği an uvaqağ? أين يجب أن أوقع؟ ألمانيا دان بير هواة بيكليو روم. أنتظر حوالا من ألمانيا. أنتظر حوالا من ألمانيا. حساب نمرام برادا هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. para gelde mi هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ ببلاي باص درمك استيورم. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. أميركان دولارنا احتياجم بار. أحتاج لدولارات أميركية. أحتاج لدولارات أمريكية لطفاً من فضلك أعطني أوراقاً نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ ما كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ hangi kredi أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان؟ التي يمكن استعمالها. كتابات. للكتاب. للكتاب. للكتاب. للكتاب. للكتاب.